اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد هذه ب م ش ي ئ ة الله عز وجل هي ا ل ح ل ق ة ا ل ر ا ب ع ة والعشرون في س ل س ل ة حديثنا عن الدار ا ل آ خ ر ة أ و عن الموت وما بعده وهي ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ل ث ة في ا ل ج ن ة عسى رب العباد سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من أ ه ل ا ل ج ن ة بدون س ا ب ق ة عذاب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ولا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل م ب ا ر ك ة ذنبا إ ل ا غفرته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا ع ث ي ر ا إ ل ا يسرته ولا كربا إ ل ا أ ذ ه ب ت ه ولا هما الا فرجته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا ض ا ل ل اللهم هديته ا ا ط ر ت ت ولا ارزقنا م مظلوما ت ه نجحته نصرته ولا طالبا إلا、نجحته. ولا مظلوما إلا, نصرته. ولا, ظالما إلا هديته. ولا مسافرا هديته وقد غانما لأهله قبل الموت ت و ب ة و ه د ا ي ة و ل ح ظ ة الموت روحا و ر ا ح ة وبعد الموت إ ك ر ا م ا و م غ ف ر ة ونعيما اللهم فك الكرب عن ا ل م ك ر سند اللهم د ي ن عن ا م المحتاجين د ي ي ن ن لحوائجنا ل ل وحوائج ا لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا فاعلموا يا مولانا اننا مقهورون فانصرنا اذلون فاعزنا س ا ئ ه و ن فارشدنا مجتتون فاجمعنا اصحاب شهوات فتب علينا اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها و صغيرها اللهم تب علينا من الذنوب ك ب ر ه ا و صغيرها انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام و ع ز المسلمين اللهم من اراد بمسلم كيدا ف ج ع ل اللهم كيده في نحره لا تجعل يا مولانا للكافرين على المؤمنين سبيلا ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها خير ايامنا يوم ان نلقى اللهم لا تحرمنا من دخول الجنه زحزحنا عن النار وما قرب اليها من قول او عمل قربنا من الجنه وما قرب اليها من قول او عمل اللهم فرح بنا قلب نبينا ا فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا. اللهم اتقنا اللهم ا من يده ا ل ش ر ي ف ة ش ر ب ة من حوض الكوثر ش ر ب ة لا نرضى بعدها ابدا اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم لعن ونكر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم أن العالمين رب المبروث رحمة الحمد على لله تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن مفاتيح الخير وقلنا إ ن لكل شيء مفاتيح ولا بد إ ذ ا ولج ا ل إ ن س ا ن بابا أ و أ ر ا د أ ن يلج بابا فلا بد له أ ن يحصل على هذا المفتاح الذي يستطيع به أ ن يفتح الباب وقلنا إ ن أ ه م المفاتيح وهي مفتاح الدخول على الله عز وجل هي ا ل ذ ل ة و ا ل م س ك ن ة لله وعدم التكبر على عباد الله حتى قال بعض الصالحين يا ابن آ د م لا تغتر ب ر ؤ ي ة الصالحين ما تغترش تقول انا بشوف فلان والشيخ فلان وبعض مع الشيخ فلان فلقد فلم ق د ف ل يكن هناك أ ص ل ح من رسول الله ولكن لم ينتفع به بعض أ ق ا ر ب ه صح ولا لا يعني أ ب و ج ا ه د أ ب و لهب أ ب و طالب لم ينتفع به لا تغتر ب ص ح ب ة الصالحين ترشد انا مش مع فلان ليه ل أ ن الحبيب يقول يا ف ا ط م ة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا مش عشان انت بنت محمد هيرعوك يوم ا ل ق ي ا م ة لا يبقى كل انسان مكلف بعمله ابو لهب يقول فيه القدير سبحانه تبت يد ابي لهب وتب وسلمان الاتي من اخر بلاد فارس يقول فيه الحبيب سلمان منا ال ال البيت دي بقى مش ايه مش محسوبيه من بطى به عمله لم يسرع به نسبه اللي شغله على اد حاله النسب بتاعه مهما يكون منسبا ا لا القضية, القضيه نسب عند الله ك ل من قبل الحديث القدسي الذي ينادي الله فيه يوم ا ل ق ي ا م ة بنداء يسمعه القاصي كما يسمعه الداني يعني البعيد يسمع زي ما القريب يسمع نفس الصوت ل أ ن صوت الله عز وجل الصبر من الله جل في علاه لا يرتفع باقترابك منه ولا ينخفض بابتعادك عنه ل أ ن هذا قانون الزمان والمكان وقانون الزمان والمكان لا يحكم من خلق الزمان والمكان لأن لما أ ن ل سئل ا ل ك ل ي م قال ايه اللي عرفك ان ربنا اللي بيكلمك اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالواد المقدس ط و ى ايه اللي عرفك عند ربنا هل عرفت من ح ا ج ة و ا ح د ة ازاي ا ل كلما اقتربت او ابتعدت ما ز د ا د الصوت ارتفاعا وما نقص ا خ ف ا ض ا مع ان ق ن و ن الصوتي ق و ل ايه قل انا لما اقرب من الصوت الصوت يبقى ايه لما ابعد عن الصوت لكن انت مع من خلق الزمان والمكان ولذلك لما الحسن البصر الله يرضى عليه سئل في هذه ا ل ن ق ط ة زي مثلا الرحمن على العرش استوى يضل ل ه فوق ايديه ولتصنع على عيني كل الاحاديث بتاعت حتى يضع الرحمن فيها اصبعه فتقول قف قف بعزتك قد ا م ت ل أ وينزو النار بعضها الى بعض خ ش ي ة من, من غضب الجبار سبحانه كل الكلام دا كله قال فيه الحسن اسمع بها كلام الايه الناس العظماء قال سبحان الذي استوى على العرش ب ا ل ط ر ي ق ة التي قال وعلى الوجه الذي اراد لا العرش يحمله ولا الكرسي ي س ن ل ه بل العرش وعظمته والكرسي وحملته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته إ ذ ا اذن لا يحيطه ولا يحده زمان ولا مكان فهو قبل خلق الزمان وقبل خلق المكان على ما كان كيف كان لا يدري احد كيف كان الا من خلق الزمان والمكان ف ك ل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك لان العقل محدود ولان الفكر محدود ولان الحس محدود ولا يدري ق د ر ة الله عز وجل الا القادر الحكيم سبحانه وتوحدوه لا اله الا الله ولذلك لما كان هوى ا ل ص ح ا ب ة في هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه ي ل لم ي ق م ل ايمان احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يعني ايه ا ل ص ح ا ب ة الله يرضى عليهم واحد زي سيدنا عمر يقابل العباس لما من الله عليه بالاسلام قال والله يا عم رسول الله لاسلامك لا إ أ ح ب إ ل ى قلبي من إ س ل ا م الخطاب أ ب ي اللي ح و ا ل ي ن عمر مافهموش ا ل إ ي ه ده ما احنا مش ف ه م ي ن في حد يحب واحد أ ح ب من أ ب و ه قال و ازاي عمر يعني إ س ل ا م العباس عم الرسول أ ح ب إ ل ى قلبك من إ س ل ا م أ ب و ك قال ل أ ن إ س ل ا م أ ب ي يدخل السرور على قلبي واسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله وسرور الرسول افضل من سروري شوف شو شوف هو عايز يدخل السرور بقول اول ابو وديدت ابو ولا ابو وضع فين يفرح قحافة يفرح نفس الدرجة الايمان عايز الحبيب اسلام العباس الحبيب قال ان طالب لان المنطق يدخل على قلب يسلم يسلم الكلام ده ده بكر يجب بقى به حتى شوف الكرام اظن دي حاجات ي عاليه ن ي اوي وربنا ب سبحانه س وتعالى يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب يا رب يا رب سبحان الله ولذلك في دروس الدار ا ل ا خ ر ة ع د ه تطلع منها ب ح ك م ة المطلعش منها باي حاجه واي ف ا ي د ة وان شاء الله يعني يكون ع ن ي ي فيها ط ل ا ت منها بالكثير ح ط ل ج م ل ة هي س ه ل ة ان شاء الله و ب س ي ط ة كل واحد عزيز ا ي السؤال ده بيقفر بذلنا كلنا انا عايز اعرف مكانتي عند الله ف ح ا ل لا ما ماشي كل واحد عايز يعرف هل هو عند الله مقبول ه او مش مقبول او هو عند الله له م ك ا ن ة ام ليس له مكان ة قال لنا اهل العلم جملة احفاظها بسهولة. ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك هترجم هتصلوا على ل ا ح ب يعني اذا اردت ت ان ر ف ع د الله مقامك واضحة تعالي ايه مكانتك. إذا أردت أن تعرف عند مكانتك مقامك بيقمك كل يوم بالخمس صلوات في المسجد ب ن ق ط ة ك و ي س بيقمك انك تخرج ز ك ا ة مالك كويس يقيم انك ب ت ف ر ج الكرب عن المسلمين كويس يقيم انك تستطيع ان تبتسم امام الناس وتلين لهم الكلام كويس تستطيع سبحان الله او يقيمك في انك تقوم من الليل ولو قليلا ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن يبقى اذا الله اقامك فيما يريد وفيما يحب فانت مقامك عند الله كبير ا رقاصة ء أ ي ن أ ق ا م ه الله في شر ما قام صح لا. واحد ربنا أ ق ا م ه يخرج حفلات البليه أ ي ن أ ق ا م ه الله في شر ما قام نفسه بلاش اقامه الله ل أ ن شوف الجن كان مؤدب إ ز ا ي شوف لسه سمعين الشيخ نصر في ها؟ الجن ش ي في خ نصر ا ل كان مؤدب مؤدب مؤدب وانا أ ن د ر ي ه اسمع ا لا أ د ب بقى ع ا ل ج ندري وأن ن لا أ ش ر أ ر ي د بمن في ا ل أ ر ض ام اراد بهم ربهم رشدا شو انا عايز تفهم وتتدبر كلام الله عز وجل وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض اريد اشر اريد اريد ف ع ل مبني للمجهول والله مبني للمعلوم مبني للمجهول كانما خاف الجن ان ينسبوا الشر لله عز وجل قالوا انا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا قم في الرشد ذكروا من ي الله عز وجل قم في الشر وخلوه مبني للايه مبني للمجهول شوف الادب شوف الأدب, في الكلام. شوف الادب في الكلام كما تعلمنا من الخليل الادب كل الادب قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني و ي ف خ ي ن واذا ب ر ض ت والله الذي اذا امرضني لم ي ش ك ن قال ايه قال اذا مرضت ي ب ذ ا خلقني ا يهدين يطعمني يسقين ي مرضت ي هذا ادب ه ذ ي ادب تعال الى الرجل الصالح صاحب سيدنا موسى اللي علمه. قال اما ا ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها ر د ت ان ا ع ي ب ه بل في ا ل ع ي ب اتى ب ا ل ا ر ا د ة ونسبها لمن قف اليتيمين ماذا قال قال فاراد ربك ان يبلغا ش د ه م ا و ي س ت خ ر ج كنزهما ر ح م ة من ربك اذ افي الخير قد نسبه الى الله والشر قد نسبه الى نفسه هكذا المؤمن مؤدب سيدنا ابو بكر ي س ت ف ت في فتوى يقول اقول فيها ب ر أ ي ي فان كان حسنا فمن الله وان كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسه ادب ولا مش ادب ادب ادب ادب ولذلك ايه يا رب ان عذبتني فبعدلك و إ ن رحمتني فبفضلك اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك هكذا الصالحون يدعون ت المتحدث يقول كده يا رب انت ن ع ذ ب ت ن ي ي ب د ع ا ت والله هو ربنا يظلم حاشا لله ولا يظلم ربك أ ح د ا يبقى يا رب انت ن ع ذ ب ت ن ي د ه بمحض العدل لانك عاد أ ن ت الحكم العدل و إ ن رحمتني فبفضلك ت ع ا م ل ن ي بفضلك ولا تعاملني بعدلك ولذلك دروس العلم سواء في الدار ا ل أ خ ي ر ة أ و غيرها هي من أ ع ظ م الهدايا والنعم التي أ ن ع م الله بها علينا اعظم نعمه ة رب ان يخذ أ بيدك لطريق الخير نفرض جدلا أ ن حاكما من الحكام أ و مسؤولا من المسؤولين أ ه د ى إ ل ي ك ه د ي ة واحد مثلا وزير رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة اي حد ادلك ه د ي ة ا ل ه د ي ة دي حضرتك بتنظر لها من ن ا ح ي ة انها ه د ي ة من ثلاث د و ا ئ ا ا ل ه د ي ة في ذاتها يعني ر ج ل على اد حاله لما اهديلك اديك ط ا ئ ي ة اديك سواك اديك الم تكتب ب ه يعني ها يدل على اد حال ماخذ ل ك يبقى د ا ئ ا ل ل ي استطيعه لكن لما واحد من كبار المسؤولين القادرين ه او عنده شيء من ا ل ق د ر ة يجي يديك ه د ي ة انا اديك الم قاف بربع ابنيه هو اديك الم ايه دهب بخمسمائه ا ن ي ه صح ولا لا فان كل ه د ي ة على قدر مهديها كل ه د ي ة على قدر ما ن يهدي ي ب انت ب ص ت ل ل ه د ي ة ب ت الرجل ع ة ا العظيم ا ل ل ي ذ و ح ي ث ي ة ده على م ا ه د ي ة ده اول ز ا و ي ة ت ا ن ي ز ا و ي ة ان هو بيفكر فيك وان ك حطك ح في دماغه وانه مش ن س ي ك وانه بيهدك ي يبقى بيحبك يبقى دي نعمه ث ا ن ي ة صح ولا لا يعني ن ق ط ة ت ا ن ي ة في ا ل ه د ي ة ا ل ن ق ط ة ا ل ت ا ل ت ة تقول والله بقى انا بالالم ده بقى ه ك ت ب له جواب شكو من ارنه وتهله ا والله من دانه وفتنه فانت بتريد ان تشعر نفسك ب ا ل م ن ة فبتكتب له جواب شكر بالقلم ولله المثل الاعلى انت البشر بيهديك حطام من حطام الدنيا تعال الى ما يهديك الله به اعظم ه د ي ة ربنا يهديهالك ه ا ا ل ه د ا ي ة الهدايه ن ف ه ا ودي اعظم ايه اعظم هديه في ايه احسن من ان يهديك اليه و م دام ه د ك اليه انت عايزه تاني يبقى انت بتبص ا ل ن ع م ة ا ل ه د ي ة كدرس العلم ك ص و ر ة تحفظها من ا ل ق ر آ ن زي ما قولنا الرجل حفظ ا ل ق ر آ ن والهموم نزلت عليه ايه على دماغه نام ه و زعلان م ر ت ه تعبانه ومش راضيه ب ا ل ع ي ش ة وولاده قرفينه وجاره تعبه و والشغل مش ماشي نعم ف ر أ ى في الرؤيا رجلا مالك قال له م و م وديون والست م ت ع ب ة والعيال متعبين والدنيا قال له اتريد ان ن أ خ ذ منك ا ل ب ق ر ة نسحبها من ح ف ظ بتاعك من ارشيف الاله اللي ربنا د و ل ه ده ونعطيك م ئ ة الف مئة الف دينار يعني اولا م ئ ة الف جنيه في حفظ ا ل ب ق ر ة وحد يديله مثل الف جنيه ويقول له ا م س ح ه لي ل ذ ة حفظ ا ل ق ر آ ن لا تدانيها ل ذ ة لا تقاربها ل ذ ة لان من حفظ ا ل ق ر آ ن وظن ان احدا اعطي خيرا منه فقد استقل ن ع م ة الله عليه ها نسحب ا ل ب ق ر ة وتاخذ مثل ف ل ال ا لا لا ا ل ب ق ر ة انا ما فرطش ولا ح ر قال له ط ب ب ق ا عمران ا ل له ابدا من ديك متقال قال له ابدا ف ب ل ايه ص و ر ة ص و ر ة غ د ت ما وصل للناس قال له يا ا ق ى الاسلام شوف اضرب م ي ة واربعه عشر في م ي ة الف يطلع بقد ايه وحزين ع ل ى م ا ت ح ز ن معقوله معقوله تبقى و ش نكد ها? فانت لما ربنا يهديك لدرس علم ها? زي ما الرجل ا ي ه سبحان الله العظيم واحد في احدى البلاد ا ل ق ر ي ب ة للقاهره ة ا مسيح بما تخص ش ا ل ف ت ن ة ا ل ط ا ط ة ولا غيرها بس في ح ك ا ي ة عن ح ظ واحد مسيح ن ص ر ا ن غني ثري قعد واحد مسلم يكلمه عن الاسلام و ح ل و ة الاسلام و ع ظ م ة الاسلام وجمال ا ل ق ر آ ن و ح ل و ة ا ل ق ر آ ن و س ي ر ة الحبيب المصطفى الرجل وادنه تفتحي الامر بلغ ا ل ك ن ي س ة راحوا بعثين ثلاثه ة من ا ا ل ي من ا ل ق س ا و س ة شوفوا الموضوع ايه ا ل ح ك ا ي ة حلف اربط اي حد ر ح اقول ايه خير خير ده كلام ايه بيه ايه اللي ب ز ع ل ك مننا بس ايه الموضوع ايه بصراحه ة ب الانجيل ده فيه ش و ي ة حاجات مش عجبان ازاي معقوله تكتب الرب هتوه جابوا الانجيل بصراحه الحته ي دي مش عجبان مش طوب <تصفيق>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 يعني كده اللي يحط ه دي في اي ح ا ج ة ويدعي له دعوه ة ك د يمكن يقول ده مفيش بعد كده وفي مثلا من حمله ا ل ق ر آ ن ناس بيحترم ا ل ق ر آ ن اللي شايفينه اذا كان احنا ش و ف بيبقى خاشعين وراهم ازاي المهم فتعال يا شوف فلان نعم قال له اعتمد اقرا ص و ر ة مريم قال له ايش م ع ن ا انا شاف والعياذ بالله الاسود قدامي وانت وازاي يقرا عليك مريم ق ا ل و س ي ر ا ي يمكن ربنا يهدينا الحاضر يقول أ ع و ذ بالله من س قافها م ا ا ك ي عين وصادق و ر ح م ة ربك عبده وزكريا ت ض ر ي يا ل رايح قالوا بس ا ل آ ي ة دي بتاعت <تصفيق> ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتروه دي الذي قول الحق ف مش ر م د خ ل انا فوخي قالوا قال تشلها ي و د ي ك خمسين أ ل ف بنيه امشي يا ابن الرحم و أ ذ ن ه ل ل م شوفوا ياولاد يا الشوبة ح ص ل ت الله ودخل في دين الله ل أ ن اللي يفرط في ا ل ق ر آ ن ح ا ذ ا يفرط في ا ل ق ر آ ن زاد ولا يفرط في آية و ل ايه ولا, ولا حر ليه ل أ ن ب ه د ا مثال مصداق ل ص ح ا ب ة رسول الله ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة د و كانوا م س ك ي ن في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ب د ه م مستنهم مش حد أ ب د ا إ ذ احزحهم أ عن كتاب الله عز وجل سبحان الله إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك شوف ربنا حطك فين ا ل ل ي ت أ غ ل ب أ و ق ا ت ك لله رب العالمين اعرف انك ماشي في الخط لقيت أ و ق ا ت ك قد ضاعت في غير ما يرضي الله ولقيت حب الناس بعد ما كانت بتحبك بيتسرب الحب من القلوب والناس ب د أ ت ما بتحبكش فأيهت ابحث لك عن قلب فانه لا قلب لك اللهم احي مواهب قلوبنا يا رب العالمين هذه هي ايه ايه هات كده النهار اللي يوم يعني يصبح ماشي الحلقة اللازم المقدمة طبعا ايه بس اللي حصل يوم السبت والحد يعني ما طبعا ان بنجل حصل الشحنة شحنة يصبح خطبة بس يمكن منها اشحن اخر يرضل البطارية حاضر نشحن البطارية بالاثنين اه وربنا بس يشحننا واياكم في الخير كله تحدثنا عن ن ف ا ت ي ح الخير تعالوا ا ل ن ه ا ر د ة ان شاء الله نتكلم عن ثلاث نقط ة النقطة الجنة جنة أم دي جنة غير الجنة هذا سؤال. أو يعني نقطة إن شاء الله. النقطة الثانية باذن ابونا الله الاولى التي فيها ادم ادم السلام الخل ام هذا سكن يعني نوضحها ان هل عليه سؤال الله هي او سوف دي غير شاء نتحدث عن أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ن ق ط ة الثالثه ة بإذن ا ل ل إ ن كان في وقت من, من الدرس يعني سوف ن ت ح د ث ب م ش ي ئ ة الرحمن عن أ س م ا ء ا ل ج ن ة وليه سميت بهذه ا ل أ س م ا ء يعني ج ن ة ع د ن يعني ج ن ة الرضوان يعني الفردوس ا ل أ ع ل ى يعني دار ا ل م ق ا م ة يعني دار الخلد هذه مسميات و أ س م ا ء ل ل ج ن ة اللهم لا تحرمنا من دخول ا ل ج ن ة يا رب العالمين طبعا في هذه ا ل ح ل ق ة أ ي ض ا إ ن شاء الله سوف نصف ايه اهم صفات اهل الجنه يعني اللي هيقول ا ل ج ن ة ده شكله ايه مش شكله يعني ابيض ولا اصفر ولا امحاء ولا اشقر لا يعني يعني كان بيعمل ايه في الدنيا ايه اهم اعماله علشان ايه نشوف هل نحن من الذين ينطبق عليهم اننا ان شاء الله من اصحاب ا ل ج ن ة اللهم اجعلنا من اصحابها رب اه لان اصحاب الجنه ة سبحاني ا ل ل ه اصحاب الآن لان قاذب النار ب ينادوا على اصحاب ا ل ج ن ة فكأن صاحب ا ل ج ن ة صار ايه مالكا لها وقلنا في الدرس الماضي الله عز وجل يقول لها طوبى لك منزل الملوك وقلنا الرجل التعبان الغلبان اللي مش ح ل ت ه اللظه يبقى مالك في ا ل ج ن ة ليه لان سبحان الله لا حزن ولا أ ل م ولا أ س ى ولا رغو ولا ت أ ث ي م ولا ب ل ا ي ة وانما نريد ان نقول انما الدنيا دار بلاء لا دار جزاء اوعى تفكر ان الدنيا دار جزاء ر ب ن ان يبيد فيها ل الله س ا ا لا لا ل إن الله ما نظر إ ل ى الدنيا منذ أ ن خلقها ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقر ك ا ف ر منها ج ر ع ة ماء والدنيا يكفيها أو يكفينا ه ا أو ي ي ك ف أ س ف ا ف ي ه ان أ فيها الحزن وفيها الخوف وفيها إ ب ل ي س فكفى بهذا فالحزن على الماضي فالخوف من المستقبل وفيها ابليس وإبليس او الشيطان الذي يعد الناس الفقر ويمرهم بالسوء والفحشاء ويمرهم ان يقولوا على الله ما لا يعلمون ب سبحان الله كان الصالحين ب ي ص ل و ا الى د ر ج ة ك ب ي ر ة ك ب ي ر ة فكان ي س أ ل الحسن البصري ماذا تصنع مع الشيطان يا بصري تعمل ايه ده, ده مغلبنا ده مغنمنا مطلع عينينا انت تعمل ايه فتبسم وقال وما الشيطان اه يعني لقد اطيع فما نفع وعصي فما ضر كلام ا ل حلف الله كلام موزون بس احنا بنعلن ي او كلن ي و ج ا ي ي ن كلن ا سبحان الله ما الشيطان لقد اطيع فما نفع وقد ا ص ي فنظر يعني اللي بيطيع الشيطان ينفع ط ب ا ل ل ي بيعصي ا ذ ر الشطان ي ي ض ر ه وربنا قال على كيد الشيطان ضعيف والعظيم ق ان ل كيد الشيطان كان إيه؟ ضعيف ض ع ي سبحان الله وربنا جعلوا سبيل ع ل ى م ي ن ها على المؤمن الصادق المخلص المخلص والله على المنحرف ا ل ل ي هو اتخذ الهه و هواه و اضله الله على العلم والعياذ بالله الى الشيطان ا ليس له سبيل عليك ابدا ا ابدا الله استقاموا على ها ولو استقاموا على الطرق ي ة ههه وهو و قالوا ل قال على, على الطريقه على الطريقة الرسول ط ي ق قال فيه ايه تركتكم على المحجه البيضاء المحجه اللي هو الطريق الممهد طريق واحد تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك يعني الرسول سيبنا كده و ا ض ح الامور ل د ر ج ة الست ا ل أ و ر و ب ي ة عجبت ل الفلك الالمانية المشهيرة اللي قالت م اسمت خمسة ت وستين في سنة ع لنبيكم محمد ايه في ايه? قالت والله ما ترك لكم شيئا الا ووضعه لكم وبينه حتى اداب دوره المياه قد حدثكم عنها هل بالله ايه? طاهر ايه ده ادخل برجل الشمال واميل الشمال واطلع واستعيذ واعد ناحية وانبف عشان بعدين وبعدين عارف مش سبنيش ما كويس اتوضى يعني ايه في كل? قال لي خلي بالك هو الحبيب بيوصينا لا تتبول في شقوق الارض يا سلام يا رسول الله انت خايف علي الدرجات دي احن علي من ابويا وامي مش كده ولا ايه لا تتبول في شقوق الارض يكون في حشرات او ح ا ج ة تطلع تضرك ولا في الارض ا ل ص ل ب ة عشان الرشاش ب يرجع شريك ينجسك خايف على ثيابك ت شوف وصلت لغه فين وصلت حنين اوي حنين حنان ما فيش بعد كده وذاك ايه د ر ج ة الحنان بتعته دي قال الله له يا محمد انجعل اليك حساب امتك、ها. نديك الحساب بتاع ا ل ا م ة بتاعتك ايه وانت دخر ا ل ج ن ة قال يا رب لا بل اكلهم اليك فانت ارحم بهم مني يا الله يا رسول الله يا من فهمت عن ربك وفقه يا شقاء من ابتعد عن حنان الحبيب المصطفى سبحان الله كان اذا اراد ان يؤدب يخوف يطلع ا لسواك يقول له يا بنيت ادلع من ي سيدنا انا صلي يا بختك يا انا عشر سنين يشتغل مع الحبيب يوضيه ويجبله سبحان الله وعبد الله بن مسعود كان حامل نعل رسول الله يشيل النعل كده ويمشي وراه كده سبحان الله, سبحان الله. كرف ربنا لما بيكرم عباد بقى、ها. سبحان الله كان يوضي انس كده انس يصب الماء على يده الرسول ايه يتوضا كده فلما كان يزعل ع ى الرسول في ح ا ج ة يقول له يا اناس يا ا و لو اهزلوا ا ق السواك ة أ و ج ع ت ك ضربا بهذا ا ل يا حنانك يا حبيب الله ه ل انا بس لو لاخاف ان ربنا ياخذ من حسنات انا كنت ض ر ب ت ك كان لسه ه ي ض ر ب ه ه ا ولكن انس ب تجدد ي ع ن د ه ت ع ر ف ت ش ج د ي انس من ا تجدد ا اعرف ج ب ن ا ي ع ن ي ح ا ج ة د د انس ب تجدد انس تجدد ا ن ح ت ج د ن انس ع ت ر د د انس ه تجدد انس تجدد انس تجدد انس ع ج د د انس تجدد انس ل تجدد انس تجدد انس ا ج د د انس تجدد انس تجددد انس تجدد انس تجددد ا ن عايزك في د ر و س د د علم يرق قلبك لكي يدخل حب الحبيب في ق ل ب ك يروح لانس ي قاعد يلعب مع العيال يمسكه كده من افاه يا اناس اين الاقظ يا اناس انس يرتبك ويخاف ا ل قال خراص. اتعلم خراص ليه. يا اونيس. ض ا ع ت منك النقود انا ثلاث دراهم اللي حلتنا ط ا ر ف فيسكت انس خ ا ي ر نعم يا رسول الله قال ي أ ت ي الله بخير منها أ ن ا أ ك م ل لعبك والحقني بالبيت مش كمان آمنوا وعملوا يا ابن الذين ا ا يعني ل ل ص ح لا يا سلام يا سلام لو نتعلم الأدب من أستاذ الأدب مش ممكن. مش ممكن. ح... غريب. صلى الله عليه وسلم قال لي لا لا لا, لا. دعوه. أنا. انت أرحم بهم مني. فإذا بالعلي القدير يقول يا جبريل نبئ محمداً وقل له إننا لن يا يا أستاذ ما ما حرام يا أنا ما حاسبه حسابه فإذا يا محمدا إننا غريب مريش مني من ممكن ممكن أرحم بهم دعوه أنت نبئ نخزيه في أمته أبدا رب في هذه أ م ث ل ة الرحمه ة سبحان ا ل ل إذن اريد أ ن أ ق و ل إ ن الله عز وجل طالما أ ن ه أ ن ع م علينا بهذه النعم ن ع م ة ا ل ه د ا ي ة ن ع م ة مجالس العلم ن ع م ة ا ل ق ر آ ن هذه كلها نعم تنظر إ ل ي ه ا انها ن ع م ة و أ ن ه ا من المنعم المتفضل سبحانه ثم تستخدم هذه ا ل ن ع م ة في إ ر ض ا ء المنعم سبحانه وتعالى و أ ي ن ما يهديه إليك اليك ل ب ش ر مما يهديه إ رب البشر فين الفرق بين الالم اللي جنيه وال أو الألم بربع و ج ن ي ه و ا ل ه د ا ي ة التي يهديك الله سبحانه وتعالى بها ن عبدا من عباد الله لو جاء الى باب واحد منكم ي س أ ل ه فلسا او فلسين لم يعطيه ملمه او ملمين قل له ما فيش ولو س أ ل الله ا ل ج ن ة لاعطاها له ياه في ناس كده اصبع ياما الدنيا م ل ي ا ن ة خير ياما ا م ة محمد فيها خير ل أ ن سبحان الله أ م ت ي كالغيث ذا المطر لا يدرى الخير في أ و ل ه ا أ م في آ خ ر ه ا ن أ ت ي للسؤال إ ذ ا هل هناك طرق إ ل ى ا ل ج ن ة لا طريق واحد ايه كتاب الله السنه حبيب تعال بقى أ ب و ن ا ادم وقلنا يا ادم اسكن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة يبقى آ د م وحواء ا س ك ن و ا فين الجنة. و ك ل منها حيث شئت مراغده كل من الزمن انت عايش ولا ت ق ر ب هذه ا ل ش ج ر ة ك ل حلال ما عدا ا ل ش ج ر ة دي يبقى كان سيب له كم ش ج ر ة مئات الشجر الاف الشجر يعني بالله عليك الناس اللي بيشربوا خمر مثلا. ربنا يعافينا واياكم عنده كم الف مشروب حلال كثير لكن يجري م و ع الحرام ويعمله سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إ ل ا و أ ع ط ا ك بديلا حلالا مش ح ا ج ة ربنا حرمها ومدلكش ا البديل حرم الفواحش ادك ا البديل الزواج حرم الربا أ ح ل البيع حرم الخمر أ ح ل كل المشروبات ث ا ن ي ة سبحان الله حرم الميته كله حلال بعد كده سبحان الله حرم ل لحم ال... م ح لحم الخنزير احل كل لحوم الحيوانات ما عاد السباع م ا انت عارف ا ل ق ض ي ة سبحان الله إ ذ ا ما حرمه الله قليل, قليل. نفس ق ض ي ة أ ب و ن ا ادم شوف كل زمن تعاين انت وزوجتك بس إ ل ا ا ل ش ج ر ة هذه الشجره تعال شفتوا يا ترى هي كانت شجرتي ف ا ص ل دي هذه ا ل ش ج ر ة عنوان لكل شيء حرمه الله ي ع ن ي رب ن ا ق ا ل ل ك كل شيء على الحل و ا ل إ ب ا ح ة إ ل ا ما جاء نص يحرم يعني ايه يعني ربنا حلل كل ح ا ج ة إ ل ا ايه في نصوص طول ايه هذا حرام, حرام؟ ح ل ا ق ع د أ ب و ن ا آ د م و أ م ن ا حواء في هذه ا ل ج ن ة وسوس إ ل ي ه م ا الشيطان جيب ل ي ز ب ق ى شغلته هو أ و ل ا حسود والله مش حسود حاقد على ابونا ادم والله مش حاقد、حق. متكبر والله متواضع في كل الصفات ايه فجاء لابينا ادم من مدخل غريب ش و ي ما نهاكما ربكما عن تلكما ا ل ش ج ر ة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين بمعنى ايه يعني يعني لو اكلت يا ادم انت وحواء من ا ل ش ج ر ة د يحصل ي لك ح ك ت ي ن ا ك ت ي ن انت وحواء تبقوا ملكين من ا ل م ل ا ئ ك ة من فينا ما ي ت م ن ش ان يبقى ملك لذلك من ح ك م ة الله ان بعث الينا رسولا من انفسنا ل ي ه ل ي ه هذه حكمة ا ل ل ه لان ي ه ل لقد جاءكم رسول من انفسكم صحيح ي قراءه من انفسكم لكن خليك انت فيه من انفسكم من, من نعم مننا اعنى من نفوق ايه? من نبو... ليه؟ لأن لو ي ه لان ل ربنا بعثنا سيدنا جبريل الرسول يقول بقول لك ايه انت اللي اسمك نبيل ولا انت اللي اسمك محمود ولا انت اسمك احمد ولا انت اسمك ابراهيم ر م ض ايه ن ا يا نعد ا و من الفجر للمغرب ولا اشرب ولا اشرب ولا اشرب لا يا حبيبي وانت منتقصران ح ا ج ة انت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام ولا تعبان ولا عندك ز و ج ة ولا لا, لا عم... انت عم ا بتتكلم في ا ل ه و ى صح لا لا يجيني واحد بشر ب ياكل ويشرب ب وينام ب ويتحرك ب ويغضب ب ويحزن ويفرح في نفس ا ل أ خ ل ا ق والمواصلات بتاعتي ويكلمني ب سبحان الله ل أ ن لو ربنا أ ن ز ل م ل ا ئ ك ة يمشون مطمئنين في ا ل أ ر ض ه ي ن ز ل لهم ما لكان ر س و ل من جنسهم ولا لا、صحكي. ف إ ذ ا كل إ ن س ا ن فينا يتمنى أ ن يصير ملكا وذلك لما تلاقي واحد فاضل ا ل أ خ ل ا ق متواضع هادف ا ل ف ا ض ل طيب ودود يقول فلندا عمل زي إيه زي الملايكه فلندا ملك وذلك ص و ي ح ب ة يوسف ن س و ة العزيز قالوا ايه ها؟ قالوا قلنا فلما ر أ ي ن ا ه أ ك ب ر ن ا ه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ة إ ن هذا إ ل ا إ ي ه ملك كريم من إ ي ه ب ن شكله ومن حيائه من حياؤه. لان ا ل ب ج ح تلاقيه شيطان ا تلح معذره في ا ل ك ل م ة او في حاجه ة م تلح معرفش ا يعني انا سبحتك يعني واحد, واحد يعني يبقى, إيه؟ يبقى رخم تبت تبت معرفش <تصفيق> تبت يعني برضه انا اعرف هضبه التبت لكن اهو ناس. يعني تلوص لا ن بجح. سبحان ا لكن ل ل ه المؤمن حييش ر أ ى الرسول رجلا يعظ اخاه في الحياء قال له لا اخي تعظ اخاك في الحياء ف إ ن الحياء من الايمان يعني اللي عنده ايمان عنده إيمان عنده、حياة. إيه حياء ي ه ق اللي معندوش ا حياء يبقى ايه يعني الست الموظفه اللي ق ع د ه لابسه جيبه لغه ا ركبتها وحط رجل على رجل و س ط الموظفين وصاحبها وزملها بلاش صاحبها دي ح ت ن تزعل ي قوي زملها ب ي و ل ع ل ه ا بلولاعه ا ل س ج ا ر ة دي عندها حياء الله معندهاش يبقى معندهاش ايه ايمان ايمان خ ل يبقى ا ل ك ي ب اللي معندوش ا حياء معندوش ا ايمان اللي تلاقيه كده عينه تدب ي في رصاصه ب وذاك بناتنا زمان زي ما بنقول كان في ح ا ج ة عند بناتنا اسمها حياء ا ل ع ذ ا ر ة لو كان ح ا ج ة مش ك و ي س ة ت ت ذ ك ر ق د ا م مجرد س ر ه الجواز البنت كان وشاي ايه ي ح م ر ي ح م ر وتهرب على اوضتها وتقول ه ا دي يمكن تعيط ده ف لانه جاي ا ب ن ع ا يريد ز يتجوز وتدوس ده ده ك ا ث ة ان واحد ت ك ل م ه م ان كده ه ا م ت ا وجداتنا كانوا صح ولا、لا. تعال و كده ت صح لأ ل ق يتزوج انا عايز ل الحلقة عشان ما ا بكارثه المخ سبحان الله ف ذ لو ك ن عند بناتنا حياء. لو كان عندهم ايمان كان يبقى عندهم إيه؟ لان يبقى حياء ايه الحياء لو م ث ت ه م من م الايمان يعني الإنسان ده مؤمن ما ا الانسان الحيي والانسان اللي ر الحياء يعني حياء يعني يبقى عندوش ساقط ده إ ي ه باشطار باشطار ده إ ل ه الا الله إ ل ا أ ن تكونا ملكين وكل واحد فينا يتمنى أ ن يكون ملكا ما يعصيش ها ما يتنرفز ما يزعلش ده, ده صفه الملك ا لكن نحن ا ب نزعلهم ندائي ولكن كل ايه القوي الذي يملك نفسه عند ا ل غ ا ب ر سبحان الله وبعدين أ و ت ك و ن من الخالدين الخالدين يعني إ ي ه يعني ت خ ل د ماتموتش من فينا اللي مش حريص على ا ل ح ي ا ة كلنا حريص على ا ل ح ي ا ة كل واحد فينا ع ا يمتد به ا ل أ ج ل لا إ ل ه إ ل ا الله فسبحان الله العظيم هذا الحرص على ا ل ح ي ا ة الذي اكده اكثر وقاسمهما قال س م م ه ا يعني ح ف له م أقسم لهم إ ن يا لكم ل من ابت ل ن ن ا يا ص ح ي خضر ي اتطيع ب أبا ن سيدنا يا أدم قال له يا أبا أطع... الشيطان وفعص الرحمن قال يا بني ما ظننت أ ن أ ح د ا يقسم بالله كاذبا كان ا ب و ن ا ادم ما شافش ن و ف م ب ر واحد و ت س ع ي نوفمبر دا ل ش ا ن و ف واحد و تسعين يا يحلف. يحلف حرامي. يحلف. يقول ايه يعني? عليه صيام ايام. يطعام مساكين. يحلف. يحلم. يعلم اليمين عبارة واحد جالك الفرق. ما صلاة ثلاثة انه كاذب وهذا القسم ولهاذب اسمه اليمين الغموس الذي صاحبه في النار لا ولا كفارة عشر كل لك له. وهو في مش مش يغمس إ ذ ن نعود إ ل ى السؤال إ ب ل ي س يدخل إ ل ى ابين ادم وامنا حواء ا ل ج ن ة ويحلف لهم أ ن كلوا من ا ل ش ج ر ة راحوا ك ل ي ن فبدت لهما سواتهما والعوره بانت و ط ف ق يقصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة يا خبر ابيض وبعدين سبحان الله العظيم قلنا ه ب ط و ا منها جميعا انزلوا ب ق ت ا ل ى ا ل أ ر ض هلأ اهبطوا م ن خ ل ا ن ز ل و انت بقى وحواء وابليس خلاص بعضكم لبعض عدو خلاص الله واحد يقول ايه ج م ا ع ة يقول لك اه شوف هو ن ز ل و ا من ا ل ج ن ة لا ا ل ج ن ة التي دخل فيها ابونا ادم ليست هي ا ل ج ن ة التي سوف يدخل فيها المؤمنون يوم ا ل ق ي ا م ة ولنا خمستشر دليل اذكر منها على سبيل المثال ي علم ن عشان ن ي ما د خ لا علم ينفع وجهل ايه لا يضر لكن برضو عشان ايه يبقى عندك معلومه ازاي يا اخي ابليس ادخل ا ل ج ن ة وابونا ادم يطرد من ا ل ج ن ة ما كان قاعده مستريح يعني لو ما اكلش الاكله دي يعني ك اللي ن كان ما ا كان, كان يشحطنا وكده ن اول شيء ان ج ن ة الرضوان التي وعد المتقون لا يعصى الله فيها و ا ل ج ن ة بتاعت ابونا ادم ايه يعصي الله فيها ج ن ة الخلد التي وعد المتقون لا يدخلها الشيطان وهذه ا ل ج ن ة دخلها الشيطان ج ن ة الرضوان التي يرضى الله عن عباده فيدخلهم فيها لا حزن فيها ولا ك آ ب ة ابونا ادم لما أ ك ل من ا ل ش ج ر ة حزن والله ما حزنش هذا هو ندم والندم ده إ ي ه أ ل م نفسي صح ولا لا الالم النفسي ده اللي حصل لابونا ادم ده إ ي ه ده, ده سبحان الله حزنه ا ل ج ن ة لا حزن فيها ما فيش سبحان الله العظيم ا ل ج ن ة لا اله الا الله التي وعدت ا ل ت ق و ن و ن ا يصبح ه ا ا ل خ ر ج ي ن لكن ابان ادم ا خ ر ج و حواء من ا ل ا من ل ج ن ة ه ن ا ك يعني ب ق ي ة ا ل ا د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة تدل على ان هذه ا ل ج ن ة التي دخل فيها ابونا ادم وابونا حواء ليست جنه ة رضوان ا م م ا الجنينة مقومات الحياة من اكل وشرب ومافيش ده شغل ولا تعب ولا حاجه يعني ميفصرله ايه د ا ي م ن تجيبوا حطوله الاكل و ا ل ش ر ب و في ا ل ت ل ا ج ة و ت ق و ل له شوف هذه المتجزه ه وهذه و ا ل ت ل ا ج ه اه وهذه المياه وهذه ا ل ف و ط ة وهذه ا ل س ج ا د ة وتسيبه خلاص كفلت له ايه يعني عملت له كل الظروف التي يستطيع ان يقيم بها حياته ا ذ ا هذه ا ل ج ن ة ليست بجنه الولد هذه ا ل ن ق ط ة الاولى عشان ايه دي ن ق ط ة جانبيه يعني مش, إيه؟ مش مساله اوي في, في الموضوع تعال الى النقطه الثانيه تعال إ ل ى حديث سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول بيقول من فرحته بينا لكظيظهم كظيظهم يعني ازدحامهم ي ه لكظيظهم على أ ب و ا ب ا ل ج ن ة أ ح ب إ ل ي من شفاعتي الشفاعتي فخر للرسول و الله مش فخر ا ل م ق ا م ا ل محمود ورغم ذلك وهذه ا ل د ر ج ة بيقول أ ن ا فرحتي ب ز ح م ة أ م ت ي على أ ب و ا ب ا ل ج ن ة أ ح س ن لي و أ ح ب لي من ا ل ش ف ا ع ة يبقى هو المنتهى ث م ر ة ا ل ش ف ا ع ة إ ي ه دخول ا ل ج ن ة فهو عايز إ ي ه ا ل ث م ر ة أ ح س ن من الفعل خلاص ولذلك أ ن ت لما تلاقي المساجد ا ل ز ح م ة والناس قعد على رجلين بعضها وتصلي على ظهر بعض و م ز ح م ة عند ا ل ب ا ب في الدخول وفي الخروج تفرح ولا ت ز ع م تفرح ل أ ن الصوره من ص و ر ة ر ح م ة الله سبحانه لان كل ما كتر العدد كل ما كان في احتمال وجود صالح بين احتمال ا ك ت ر نظريه الاحتمالات ا لا تقول ان لو في ه كل ما كتر العدد كل ما احتمال وجود صالح او ص ا ل ح ة بيننا يستجاب الدعاء من اجله ها? سبحان الله العظيم عطاء بن رباح الله يرضى عليه لما آه قال والله اقول في نفسي سوف يقبل الله اهل الموقف يوم عرفه لولا ان عطاء بينكم ولو ن ت تدري تاريخ عطاء بن رباح ده حاجة ي علوي ن ي ع أوي, اوي اوي سبحان الله لولا ان فيكم عطاء كنت اضمن لكم ان ا ل ح ج ة دي م ق ب و ل ة فينام عشره من مريديه في هذه ا ل ل ي ل ة وفي المزدلف اغتهم سنه من النوم ش و ف ان في الرؤية العشرة ا ل ق ي ا م ة قد قامت العشرة ها ومناد ينادي قد قبل الله اهل الموقف في هذا اليوم من اجل عطاء بن رباح الناس بقى مش كناس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ب ا لا ب ا لا لا لا لا خ و ا ن ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل د ا خ ل ي ن ل ه م ق ا ئ د يقودهم يعني ا ل م ج ا ه د و ن في س ب ي لا ل ل ه لا لا ل ش ه د ا ء م ث لا لا ل ش ه د ا ء ه ي د خ ل و ا من باب ل ه ذ الشهداء ا غ ر ب باب ل ل يقدمهم من ي الحمزه بن عبد المطلب قدامه رافع الرايه وكل شهيد يمشي على حمزه ما تعدون الشهيد فيكم اللي مات ح ر والغريق ب بدون طبعا ي في ت ولع وهو ولعت في النار ل انقصر اللي مات غرقان والمبطون والمبطون من, من مرض خ ي ث او س ر ا ن غير رب ا مرضان ش في و مرضى ا ل م س ل م ي ن و ي ص ب ر ك ل م ر ي ض على ب ت ل الله ل ا ه به يبقى ي ح ر ط و ا ل غ ر ي ق و ا ل ه د م اللي وقع ب ا ل ب ي ط و ع عليه ا ل ب ي ت م ب ط و ها? والمبطون والمطعون واحد حرامي راح مدلوا ر ن غزال جاب اجله برضو ايه ه ومش جاب اجله هو اجله جي جي ط ب لو الواد ابو ارن غزال ده مدلوش الارن برضو كان ارنو يتحط في الوقت ده هذه لان الانسان كما قلنا في امر ا ل ع ق ي د ة المقتول يموت بقتل القاتل ام يموت باجله يعني ا ل ل ي و د يقول لك ما هو عد الشارع س ا ع ة العربيه ة ما ج ا ي ة لو ما عدش الشارع س ا ع ة ما ا ل ع ر ب ي ة ج ا ي ة برضو كان هيموت كان ايه هيموت لا سبحان الله يبقى الغريق والحريق والمطون والمطرون و ا ل م ر أ ة تموت في نفاسها السته وبتوضع ماتت ها؟ كل هؤلاء شهداء والحمد لله شهداء امتي كثيرون بس ا ي بقى الشهداء درجات يعني واحد لا بيصلي ولا بيصوم قاعد في بار و س ع ف ا ل ب ر وقع عليه درجل الشاعر بتاعهم طلع نوع من ا ل ش ه ا د ة الما... قد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب اجليه يقول ب ر ح ت ه افضل خايب الخايب طول عمره خايب لا اله الا الله وربنا سماه خايف قد ابلع من زكاه وقد ايه غ ا ر من دساه ربنا سماه خايف سبحان ه ربنا ت و ب ع ا ل كل لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ن ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ي ب يصلي أ د ع حقوق الله يتقي الله ويحصله هذا الابتلاء يبدا ش ه ي د اما و احد لا ب يصلي ولا ب يصوم ويقول لك يا سيدنا الشيخ والله اصيبني كان كويس او ك ذ ل نسمه لكن ش ب يصلي كانش وما يرحمنا ا الله يرحمنا ه ح معنا ا ل قوانين حملنا لنا ظواهر الامر مات رحمه الله بندعو ا له اما حكيت المرحوم ابويا المرحوم جدي المرحوم امي الكلام ده لا من اعلمك انك إن انت ك ذ ا ب انت ب ت ت أ ل ى على الله من اعلمك ان اباك قد رحمه الله ها؟ قالك ضمان قالك جواب لا قل ابي رحمه الله امي رحمه الله ا اخي رحمه الله حتى في الدنيا و ا ل ا خ ر تمام? لكن المرحوم انت المغفور ر ح و م م انت ل له فلان الفلان ويكب ت لك على الجبانه ك او على الضريح و ل ا على المقابر、لا. هذه مدافن المغفور له الحج و لازم الحج احسن ا ل م ل ا ئ ك ة ينسوا انه حج يا اخي لا اله الا الله ولكن س بعد ح ان نصل الى الصلاه اصلي ك م ابراهيم واصلي م احمد مصلي ح واصلي ل قعيب زاكة اللي بيه. أو لا اولى. صح ولا؟ لان محمود كلنا, كلنا لا و ه أهل, اهل الشهداء. الشهيد يبعث يوم القيامة. جرحه يشخب دما اللون لون دم والريح ريح مسك ومن لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق ى إيه؟, ايه هذا الناف لازم بالجهاد حديث تحدث نفسك、بالجهاد. ل ا ن دي امر مهم يجب ان تحدد من لم يغزو او ي ح د ث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق لو أتفكر أنك لك سفريل تقول بسبيل الله أيوة من خرج ليتعلم العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. بس ده يساوي من خرج وهو يعلم ده الصحابة ال ال ال ال ال النبرة الله يرضى عليه يقول والله ايوة فهو يساوي وهو غزو توحد اتفكر انك تسافر غطان انا رايح سيدنا انت ابن حتى في في خرج يرجع خرج يرضى من من بس ده ده إ ن ي لاشم ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة خلف أ ح د شوف شوف شم ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة يبارح فين سبحان الله ويقول الصحابي الجليل يا رسول الله لو أ ك ل ت هذه التمرات في الحرب في أحد لو أ ك ل ت التمرات ا ل ث ل ا ث ة دول وقاتلت صابرا محتسبا فقتل اادخل ا ل ج ن ة قال نعم فقال عجبا ثلاث تمرات يؤخرونني عن دخول ا ل ج ن ة فرمى بهن ودخل في سبيل الله مقاتلا محتسبا فرزق الشهاده ة سبحان ا ل ل هل هي ها ايه اه ها النهاردة لما يقلل ثلاث الى الجنة آه. شو واحد مشتاق الى الجنة مش إيه؟ يقولك نقاتل السحة الجد آه. فيش وسطة تطلع الود الجيش <تصفيق> طب دا أقرب الناس اللي لا على الاقل يمكن الجيش ما يقبلش、متطوعين. لكن على الاقل يا ربيض فيش يحاربوا يعني يمكن خواب انا استنى تمرات شوقا واحد مشتاق ماش دا احنا دا احنا نحارب شو وسطة متطوعين طب اقرب من انت ما حتى ب ن ق و ج ا ن ا للمجانا ا ل م ج ا ن ا ل ل م ا ن ا للمجانا ل ل م ج ا ا ل م ج ا ن ا للمجانا للمجانا للمجانا للمجانا للمجانا للمجانا ل ل م ج ي ن ا ل ل م ا ن ل ل م ل ي ن ا للمجانا للمجانا للمجانا ل ل م ا ن ا للمجانا للمجانا ل ل م ج ا ن ي ل ل م ج ا ن للمجانا ل ل م ا ن ا للمجانا ل ل م ا للمجانا ل ل م ج ا ا ل ل ج ا ن ا ل ل ج ا ن ا للمجانا ب ل م ج ا ن ا للمجانا للمجانا ل م ج ا ن ا ل م ج ا ن ا ل ل م ج ا س ل ا م ي ا ن ا للمجانا للمجانا للمجانا للمجانا ل ل ه ج ا ن ا ل ي م ا ل م ؤ م ن ا د ي ب ا ب ا ل ش ه ا د ة ت ع ا ل ى باب يسمى باب الريان يقول منه ايه الصائمون تعالوا من اللي صام وصمته خش تعالوا لاهل العلم العلماء في باب لهم وقائدهم من ت ي د ن ا معاذ بن جبل يا سلام على معاذ رضي الله عنه شايل ايه رايه العلماء يوم ا ل ق ي ا م ة شوف, شوف شوف التشريف ده مش العلماء من امه محمد بس العلماء من جميع الامم ينطوون تحت رايه معاذ بن جبل الله ا ل ل ا ل ل ل ص ح ا ب ه ليهم الدرجات دي, دي. امه سيدنا الحبيب بقى يوم الايام ما يبقى ايه ها؟ يا خباره ر بقى لا يعلمها الا ا ل الله. ط ي ب وبعدين ت ع ا ل بقى للصابرين لهم باب تحت ق ي ا د ة سيدنا ايوب ده سلامه ليه الايوب من ايوب ايوب اللي هو ما بيشتكيش مش تعمل لايوب قانطه لا ايوب اللي ما يشتكيش آه. خلاص. طيب. المهم الرسول احد يوضح الابواب ده باب كذا وده باب كذا وده باب كذا, وده باب كذا. فسيدنا ابو بكر عنا له سؤال طيب يا رسول الله الابواب دي في منادين واقفين عليها قال اه شوف شوف في منادي واقف على الباب عامل زي م ع ذ ر ة في التشبيه ها? بوابات ا ل ص ل ا ة بتاع المطار ب و ا ب ه رقم واحد يبقى ا ل ر ح ل ة مش ع ه رقم اثنين ينادي المنادب يستعدوا يسلموا خلاص. هناك بقى الجنه ل ة هذا ن ت ا ل م ن ا د ي ب ي ن ازعاج د دا ي مش بقى لا دا بقى نداء من العلي ا ل أ ع ل ى محان الله قال ابو بكر يبقى على كل ب ا ب م نال د قال له وهل هناك من ينادى من ا ل أ ب و ا ب كلها في حد ا ل أ ب و ا ب ك ل ا تنادي عليه قال له واحد فقط يا ابا بكر قال له من قال له انه انت باب العلم باب الصبر باب الصدقه باب الصيام باب الجهاد باب حب رسول الله اي باب من الابواب تخشن ابو بكر ت ل ا ق ي ه ايه داخل منه ف ر س و ل اي حب با يدله كمان تتنزه هذا قال له يا ابا بكر ان ع ب د ا من عباد الله لما نزل ا ل آ ي ة يا ايتها النفس ا ل م ط م ئ ن ة ارجعي الى ربك راضيه م ر ض ي ة فادخلي في ع ب ا د ي وادخلي ج ن ة قال له ما أ ع ج ب وما أحلى و م اجمل أ هذه ا ل آ ي ة يا رسول الله شوف أبو بكر بيتلذذ ل ا قال ر آ ن ي اياتها ن ف س ان ل م م ط ئ ة ارجعي قال رب إلى إن واحدا من أ م ت ي واحد、بقى. يناديه الله بها يوم ا ل ق ي ا م ة على رؤوس ا ل أ ش ه ا د قال له من قال أ ن ت يا ابا、بكر. يا دي. دي أبو بكر شفنا من حلقتين عمر اول من ي أ خ ذ كتابه ابو ي م ي ن ابن الخطاب قالوا اين عجبا و اين ابو بكر ق اتريدون ل عجبا ما ن م ت ان يقف ابو بكر لحساب ان ا ب و بكر يدخل ا ل ج ن ة بدون حساب يا ابو بكر تناديه النار ومعد على الصراط يا ابا بكر اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري ورغم ذلك انا اقول الكلام د ه كله ليه عشان هننزل تحت بقى قال لو كانت احدى قدمي داخل ا ل ج ن ة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله يعني مش خد ضمان لا لا لا لا, لا. لو ا ده ل رجل ج و ة ورجل بره لا انا ما اطمئنش من يطمن الله بس هل تاني لا سبحان الله اذن هذه هي الدرجات العلى أ ب و ا ب الجنات او عدد الجنات ث م ا ن ي ة ابواب ا ل ج ن ة أ ي ض ا ث م ا ن ي ة الدرجات اللي في ا ل ج ن ة على روايتين ر و ا ي ة الامام مسلم أ ن ه ا م ا ئ ة د ر ج ة ما بين ا ل د ر ج ة و ا ل د ر ج ة كما بين ا ل أ ر ض والسماء وكلما ما بين السماء والأرض ت ط ب ح في د ر ج ة أ و في ج ن ة تعلو ج ن ة لان الجنات بعضها فوق بعض هنشوف احنا الدرجات ن ا ا ان شاء الله دلوقتي في الدرجات كده الدرجات بتاع ا ل ج ن ة و ا ح د ة فوق ا ل ث ا ن ي ة وكل ا التانية ح د ة فوق كل ما تطلع تجد الباب وقد اتسع والملك و ق د ع ظ م ولذلك هنشوف باذن الله ص و ر ة الرحمن ونفسرها ونشوف ايه الفرق بين الجنتين دول وجنتين ا ل دول وهل الواحد دول جنة واحدة قلنا واتفقنا ولمن ده الله له عند الله قلنا المؤمن فضل ان جنتان ولمن خاف جنة من عند مقام ربه منين? قلنا ان الانسان عندما يولد الله عز وجل يكتب له مكانا في ا ل ج ن ة ومكانا في النار ان اطاع الله اخذ مكانه في ا ل ج ن ة والثاني عصى الله يروح في النار المكان بتاع ا ل ج ن ة بتاع الكافر فضي صح ولا لا من يغدو المؤمن المؤمن يارث يارث ولكم ئ الايه الوارثون وما م ع ن ى وارث اي أ خ ذ شيئا كان ايه لغيره انت ورثت من ابوك يبقى ا ل م ا ل د ا كان بتعمين ابوك ورثت عن اخوك عن اخيك يبقى ا خ و ك ده ايه كان انت و ر ث م هكذا يبقى اذا سبحان الله انت ص ر ت من ايه من الوارثين يبارك ايه جنتين ونشوف إ ي ه الجنتين شكلهم إ ي ه وإيه اللي فيهم مننا ا ل ع م د ه لسه الكلام في الموضوع ده إ ن شاء الله ف هذه ر و ا ي ة ما بين ا ل د ر ج ة و ا ل د ر ج ة كما بين السماء و ا ل أ ر ض الروايه ا ل ت ا ن ي ة عدد درجات ا ل ج ن ة كعدد آ ي ا ت كتاب الله القران ست ة الاف ميتين س ت ستة وثلاثين آ ي ة و ت ل ت م ي ة واربعين الف و م ت ي ن خ م س ة و ستين حرف عدوه نصه بالضبط عند الفاء يتلطف اللي في الكهف حسب الحروف اللي قبل كده والحروف اللي بعد كده ليه الحرف اللي في النص الفاء فاليا تلطف الله واليا تلطف المسلم في بتاع سبحان المسلم يسمع كلام الحبيب المصطفى يجاء بقارئ ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ق ي ا م ة العمل به يقال له ا ق ر أ وترقى ا ق ر أ وترقى ا ق ر أ وترقى حتى ي أ ت ي على آ خ ر ما يحفظ من كتاب الله ف إ ذ ا كان قد حفظ الكتاب كله وعمل به على قدر ما استطاع آ خ ر صوره الناس من ا ل ج ن ة والناس يلاقي نفسه جنب خير الناس برداوس ا ل أ ع ل ى لدرجات وكرم من الله عظيم ل أ ن سبحان الله قارئ ا ل ق ر آ ن لا يفضل عليه إ ن س ا ن ابدا أبد. وذلك الفقه بتاع سيدنا الحبيب دخلت جثتين للمسجد عشان نصلي عليهم عرف نعمل ايه نقول مين اللي كان حافظ ا ك ت ر من ا ل ث ا ن ي وده كان حافظ نص ا ل ق ر آ ن اما ده كان حافظ جزء عامه فقط ده كان حافظ ا ل ق ر آ ن كله بس ده كان حافظ ربعه طب خلوا اللي حافظ ا ل ق ر آ ن كله اللي اكثر خليه من ناحيه الامام خليه من ناحيه الامام والتاني من ن ا ح ي ة القبله شوف حتى التفضيل في إيه؟ في, في, في الصلاه على الميت ا يا خبر حتى هو ميت بنكرمه لو حفظ ا ل ق ر آ ن وبيعمل به تعالى كان ا ل ر س وارسل ل يسأل كده لو دخلت كده ك ذ جثة يسأل مين كان ك حافظ ب ح ا ا ن ل وارسل ه بعثا الرسول يعني بعد جماعة قال ليخبرني كل واحد منكم ما يحفظ انا احفظ جزء عم وإنت, وانت انا احفظ كذا وانت انا احفظ كذا وانت انا احفظ كذا فقال صبي في ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة من عمره احفظ ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران قال انت اميرهم انت الامير بإيه؟ بما ي ه ب ي ح ف ظ ب م اللهم يحفظ ا حفظنا ا ل ق ر آ ن جميعا وثبته في قلوبنا اللهم لا تجعله يتفلت من قلوبنا اللهم احفظنا الكتاب في قلوبنا يا رب العالمين واجعلنا من العاملين به والتالين له اناء الليل و أ ط ر ا ف النهار امين رب العالمين روايتين يبقى في, في أن الجنة رب بالدرجة في او ا ل ج ن ة ستلاتين س ت ة و ت ل ا ت ي ن على عادات ا ل ق ر آ ن وكلاهما صحيح د ل و ي ة ص ح ي ح ة و د ل و ي ة صحيح ة ان شاء الله المهم لا ي ع ل م درجات ا ل ج ن ة وحققتها الا من ا ع د ه ا وصنعها لعباده اللهم لا تحرمنا من الدخول في هذه الدرجات يا رب العالم تعالى ب ى ل ل ص ف ه العامه بتاع اهل ا ل ج ن ة عشان تدخل ا ل ج ن ة لازم تخاف لانهم كانوا قالوا مع بعض اننا كنا من قبل في اهلنا ايه? مشفقين مشفقين يعني ايه? خايفين خايفين من ايه من ايه من عذاب الله من غضب الله من الله ولكن ذ ا احنا ك مش ق ن ا قبل د ه أن احذر غارات اربع في غارات ثم ليه؟ إيه؟ فجأة غاره ليه لانه تجي ايه ف ج أ ة غ ا ر ة ملك الموت على روحك دي غاره ة ل مش غ ا ر ة انت, انت مستعد ولا مش مستعد المهم يكون مستعد هذا السؤال الاول زي ما قلنا يوم ا ل ج م ع ة اللي فاتت اللي لو ل ان لو خبط عليك ه م ل ا ل ملك و و ت ا انا عايز دايما ت ر ز على ملك دي. خبط الموت انت مين؟ لك انا ملك الموت.、نعم. انا ما قال انا جاء انا والله استنى مين? نعم. هتقول مستعد? خلصت تعليم ملك لما قوم ما عليك. اوصي العيال وهوصي الصغير اللي لسه يا لك له له على لسه بضروحة. حبيبي. مخبط? مدى خش هو المصيبه لا ب يخبط ش صح ولا لا لا يخبط ا ملك الموت يغير على روحك د لاول غ ا ر ة ا ل ث ا ن ي ة غاره ا ل و ر ث ة على مالك تفضل انت قبلهم يمين ومن الشمال وبتجمع ي شب ومن حرام ومن, ومن زور ومن بهتان ومن ر ش ا و ومن فوضى وفي الاخر خثر الغراب وطار يتمتع به ورثته من بعدي و أ ح ا س ب أ ن ا عليه في قبري لكن ا ل إ ن س ا ن يوزنها أ ر ب ح ه خسائر من ن ا ح ي ة الدنيا و ا ل آ خ ر ه يقول سبحان الله الخمسه جديده أ خ ل ي ه ا والله أ ط ل ح لله لا أ ط ل ح لله ل ي ه أ ط ل ح لله أنا هي ه اللي تعد أ م ا ا ل ل ي أفقه هو ده اضيع ل ل ي ي أ ش و ف اللي ينفعني الغرر ث ا ل ث ة غ ا ر ة الدود على جسدك في القبر هل ي ي غ ر و ي م هيغير, ولا مش هيغير؟ انت لو تشوف ميت بعد ثلاثة ان تتعامل لو ش و ف ميت ب د ث ل ث ة ا ي فتضرش ت د خ و ل القبر ا القبر ل و ت خ خرب ر م و ط ل ع ت م ن ه ريحة ا ل م ي ت ا ل ل ي م ا ت من ر ب ع خمس ا م ل ا ت ت س ط مع القبر تمر بجوار القبر. الغارة ل ر ا ب ع ة غ ا اصحاب ل م ظ ا ل مع ل ى ح س ن القبر ت ك يوم ا ي ودي ا م ة ة ايه يبقى يبقى تخاف الله ما تخافش ا ن ن كنا من قبل في اهلنا مشفقين كنا في اهلنا كنا في اهلنا من قبل كده من في الدنيا يعني كنا ايه و ش و ب ن ا كنا خائفين من الغارات دي كنا خائفين ان ملك الموت ولذلك إيه؟ الخشيت ان يراني ربي على معصيه خشيت ان يراني ربي ايه على معصيه يا ابا ذر اخلص ا ل ن ي ة فان الناقد بصير لا تخفى عليه خ ا ف ي ة و ر أ ي ن ا كيف ان ا ل م ر أ ة عندما اراد جارها ان يعطيها ليتماه ا مالا بعد ان تمكنه من نفسها و ر أ ي شفت ا ل ع ل ب يعيطه فقلت له بس يا اخي ي اهديك اخي يرضيك الا ابدا طب غلق الشبابيك غلق, غلق, الشبابي غلق الفتحات الفتح ه الا يرانا احد هي بتقول له. قال لها لا يرانا الان الا الكواكب في السماء قالت له واين مكوكبها المكوكب سبحانه وتعالى مراقبه ة ا ل ل م ر الله ق ب ة ا في كل وقت لو اراقب الله في كل وقت وحضرت في ذهن ان ربنا بصص علي لن اكذب لن اسرق لن اقطب الجبين لن ت خ ر ج من لساني بذاات لن ا خ ط و خ ط و ة حرام لن امد ابي الى ما حرم الله لن اغتاب مسلما لا ا خ د على مسلم لم احسد مسلم سبحانه الله هكذا إ ذ ا خفت لو ما خفتش سبحان الله خلاص ب ق كل ا ل أ ش ي ا ء تصير س ه ل ا ت ا بعد ذلك خلي بالك دروس الدار ا ل أ خ ي ر ة م ه م ة في أ م ر ا ل ع ق ي د ة غ ا ر ة ملك ت ا ن بعيده عشان تحت غ ا ر ة ملك الموت على روحك بفجهه غ ا ر ة ا ل و ر ث ة على مالك غ ا ر ة الدود على جسدك غ ا ر ة الخصوم على حسناتك والأرباعها تشوفهم صح ولا لا. يغير عليك واحد وراء لا الأرباعها عليك يغير صحة الثاني ولا ولا في ح ا ج ة منهم ت ت خ ل ف ابدا ابدا والله ن س أ ل الله سبحانه ان يجعل خير اعمالنا خ و ا ت م ه ا وخير ايامنا يومان للقاء يا رب العالمين خبثني طب ص ف ة اهل النار السرور كان دائما ايه بتاع ف ر ف ش ة بتاع اعداد انس مش ك د ه بيقول عليها اهو بتاع اعداد من اللي بيضحكوا فيها لك ا ي و ا كدا يا شيخ مش ق ا ب ل ن الشيخ ا معانا في الرحله تحد يجي ي ا ل ر ح ل ة ده يقول لك النار النار النار يخلي الرحله غم سبحان الله اما ياخذ الوداع النكت يقول لك ا ل ق ن ب ل ة ا ل ن و و ي ة في النكت س ب ع م ي ة ن ك ت ة في الدقيقه خليناك وفي الاخر وفي ا ل ا الله ان كثره الضحك تميت القلب تميت ا لان ق ل ل ب الحسن البصري لما ش ف الولد ب ي شاب م ع ج ب بشبابه ب ي ض ح ك قال له يا بني هل ورد اليك انك وارد على جهنم قال ك ش خبر انك ن ت ت ع د ي عليها قال له بلغني قال وهل بلغك انك قد نجوت منها قال له لا قال له فعلام ا الضحك ه عليه ولا عليه ولا بتتشغبوك بتكرك ت ا ب يعني ايه? يعني لما ت ق ر أ القران ي ق ر أ ه انت حزين وخايف ك أ ن ما نزل عليك انت لما ربنا يلعن الظالمين تقف و وتقول يا رب متجعليش ا منهم لما يلعن الكافرين يا رب متجعليش ا منهم لما يلعن الفاسقين يا رب متجعليش ا ف ا س ق لما يمر على ايه يا رب هكذا كانت صلاة الحبيب. كان يمر يسأل ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ل ه ب ي ق ا و ه ك ذ ا وانت في قراءتك ل ل ق ر آ ن اقرا أ ك أ ن ه عليك قد نزل وحدك عليك قد نزل وحدك. قد سبحان الله ف ع ن م ا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن بهذا المنطق يبقى ي انت ا خ فاللي ف خاف م ا ي ت ب س ط كثيرا ق ر ا و ه بحزن فان ا ل ق ر آ ن نزل بحزن ولا تقراوه ب ل ح و ن اهل العشق مش شعر بتقري وتذا ا سبحان ل ل ه ولا ب ل ح و ن اهل الكتاب ت ع ا ف و ا هل الكتاب يعملون ايه بقى يقرا القران ب... ب... كما علمنا الرسول ان نقراه لا ي ق ا احد في القران ده... لا لا سبحان الله. ما الله؟ لا لا لا لا لا لا ل ي لا لا لا لا لا ا ل ق ر آ ن يقرأ كده ل ب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ي ا ل ق ر آ ن و لا لا ل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ل ه لا لا لا لا لا لا لا لا طب ل ي ه ا ل م س ل م ر ب ن ا ج ا ل ل ه جنتين غير ا ل م ي ر ا ث ا ل ج ن ة ع ش ا ن هو خف من ر ب ن ا و ا ل ج ن ة ا ل ت ا ن ي ة علشان ترك الشهوات والملذات ابتغاء رضوان رب الارض والسماوات يعني خيرها عايش ايه شوية الغريزة على تعمل عامك من, شوي. من الشهوات انك بطنك لكن من من ومن ان تنام من نوم من انك انت زعلان لكن تملى ما معاه الشهوات الله اكل الشهوة كثيرا الشهوات تقلل تقلل اللي الله وتصلحه شوية تروحش تزور تروح تزوره ترضى انك ارضاء هكذا ت أ خ ذ الامر ماخذ ما الجد و ت أ خ ذ الامر امر التنفيذ الامر مقصد التنفيذ العملي وتقول سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا ولا تجادل الموضوع مش عزيز جلال عزيز كما قال ا ل ص ح ا ب ة سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير اللهم الحقنا ب ص ح ا ب ة رسولك يا رب العالمين ما منكم من احد ي ت و ض ع ف ي س ب غ الوضوء ويرفع يديه إ ل ى السماء بعد مسير ا ي قرب ا ل م ا ي ن ويقول أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله دي عبدي في رواية、مسلم. رواية الترميذي بيكمل عليها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قال الله عز وجل له يوم القيامة وجل أبواب اللهم قال الله ادخل الجنة حيثها مسلم من من من بس له بقش عز نقطة أي شد تحسن وضوء الظاهر وتحسن وضوء الباطن مش من ملطخة وملطخة وملطخة مددتها ما حرم مددتها مسلم يعني ايديك في فيها ريحة حلوة وهي بترتشي يبقى بالصبونة انجس بالطين انت نظيف انت نظيف وتغفلها اليد التي ملطخة بالطين وملطخة بالقار وملطخة بالقاذرات لا انت لست نظيف اليد اذا الى ما حرم الله. انت لست نظيف اليد توضة وتحط لست لست حلوة الله لست استخدمت اذا لاذاء اذا نظيف في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى سبحان الله ولذلك كان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بورك في يوم لم ازدت فيه من الله ق ر ب ا اليوم اللي تطلع الشمس وانا علي. يقولوا علي الرياضة فيه ودغيب. يبدأ يوم ما من بالمينس. تطبع قربتش بتوع وقسات. تعمل、خير. تزيد عند الله. تعمل بتسحب ضايع اربع لانها ربنا خير شر بالنائص. الرصيد、بتاعت. ورصيدك كلها بتاعك. حساب رصيد ايش ممكن فين الرصيد فين الرصيد دم ل ي م ي ن دانق زي ما ق ل ن ا دانق صاحب الدانق ده صاحب الاتم ل ي م ي ن اللي ا ن ت خ د ت م بدون ا ش حق الياخذ منك ثواب س ب ع م ئ ة ص ل ا ة م ف ر و ض ة م ق ب و ل ة م ك ت و ب ة فتروح فين انت من الله اما ل اللي كلوا اموال اليتم يروحوا فيه ولا ا اكرهم اموال ا ر ي ب ه م ولا لم يتقوا الله عز وجل الله يرضى عليك يا ابا ب ك يا صديقي رسول الله خدام قبله ج ر ع ت لبن ش ر ب ت لبن ب ق لبن شربه بطنه المتعود ل ي على الحلال ما غطت ودول كان عندهم رابر اله يقدر يستكشف ر ي الصحه من الغلط الله يرضى عليك يا سهل يا بن عبد الله التستري و كان اللي هو استاذ ل ل ي هو أ الحارث ا بن أ س د المحاسبه اللي واحنا إ ن شاء الله في ن ه ا ي ة الحلقتين ا ل أ ق ر ا ن ي ي ن إ ن شاء الله اللي هو كتاب التوهم اللي هو يجمع فيه ايه الدر الأخيرة كله ان شاء الله المهم هنا لكم كله يجمع فيه هو هنشرح هو نحن سيدنا سهل بيقول ايه كان يعني الصح... اصحابه ب يقولون وصل الامر بسهل في تحريه الحلال والحرام ان الله رزقه عرقا في يده ينبض عليه اذا امتدت يده الى حرام او الى شبهه ة ي ا جابوا آ ل ا ت أ و أ ج ه ز ة يشوشوا بيها على الرابار ولا س ف ي ن ة ليبرت اللي كانت بتراب القوه بتاع مصر في س ب ع ة وستين ه ا س ب ح اله ن ا ل ل الا إ ه إ ل الله المصري ما فيش أ ذ ك ى منه بس في عمل حاجات غ ر ي ب ة سبحان الله اكتشفوا أ ن ولا عربيه نق الرابار ياخدها مخالفه ايه الموضوع اكتشفوا سبحان الله أ ن ا ل و ا ج د سواء ا ل ع ر ب ي ا ل نق حفظ س ل س ل ة في آ خ ر العربيه تجر في ا ل أ ر ض اذا جرت في الارض عمر الرادار ما ياخدها لا اله الا الله قاله النيندي ولا اتعلم في ك ل ي ة علوم ولا راح ك ل ي ة الهندسه ة ما شاء الله عليه بس لو ا ل ف ت ك ة دي في الدين ها? لو النصح دي في الايمان لو النصح دي في ط ا ع ة الله دا كنا نبقى ايه دا احنا كنا نحتل العالم دا كان الشمير دا يكش لكن لو ب ي ف ر د ليه ان لقي قدامه اقزام لكن لو لقي قدامه كان هو الفار يدخل الجوع طبعا ما ربنا قال ع ل يكون ه م ج ب ان ه ا ك من يجب ان و ن هناك من يجب ان يكون ا ك من يجب ان يكون هناك م ي ج ان يكون ه ن ا ن يجب ان ي ك و ه ت ح س ب ه م ج م ي ع ا و ق ل و ب ه م ش ت من ي ب ن ا و ص ف ه م ا ك من ب ا ل ج و ب س ب ح ا ن ا ل ل ه و ي ح ت م ي تحت ن يكون ه ن ا من يجب ان يكون ه ن ا من ي ج ان هناك من ي ل ب ان ي ك ن هناك من يجب ان ك ر ل م ا شرب ج ر ع ة ا ل ل ب ن ب ك و ن هناك ت ن ل ج ب ا ل ي ك و ه م ا ل ه ا ك من ش ر ب ت ا ل ل ب ن دي م ا ل ه ا راح يجب ل ن ه ن ا م ت ع ا ل ه ا ل ل ب ن ي ن ه يجب ت ه من ي ن شوف شوف دقة لكن انا ما س ا و ن ت ب ت س أ ل ش يا اخي لا ت س أ ل و ا عن اشياء ت ب د أ لكم تسوكم ق حظ ف ا ل ق ر آ ن اوي يعني خلاص طلعت للآية النص قال من له في دي ن ويقرى الايه ج الحظ في الجرنان في ويقرى الكف كل ده دجل وشعوذة من النصف او كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذ م ة الله و ذ م ة رسوله وان لم يصدقه بما قال ف ل ن يتقبل الله له عملا اربعين يوما يعني اريتك في اربعين يوم ربنا ما يقبل لكش عمل. يا بيض. يعني. يعني عمل. عبدالله? وبعدين? الجرنان ربنا انت تكهنت الحظ الصبر? ما الله تقول تتقل لكش قال حبرة فرح فادوني شوية عليهم شوية. له اه. عديت لديت عندهم قال له اه فوضع ابو بكر اصبعه في فمه فتقارئ ما في بطنه ثم رفع اليه الى السماء اللهم هذا ما املك ف اللهم لا تلمني بما اختلط باللحم والعروق يا خبر ابيض ش ر ب ت لبن ن ص كبايه لبن خلت ابو بكر رجع ا ل ل بطنه بطنه ما اتحملتش س واللي بيبلع خمس فددين وسبع عمارات وارض الشاطئ ها والله المنتزه والله غيره ولا غيره ولا غيره يبلعها ولا, ولا بطن تشتغل بالعكس لا يحطها تحت ضرسه هيقولك يعني ترمي البحر يطلع في بقه س م ك ة يعني مش يعني كمان يغرق إ ن باب أ م ت ي في ا ل ج ن ة ل أ ن كل أ م ه بقى لها باب رئيسي كل أمة م س ي ر ة الرا... الراكب ا ا ل ر ث ل ا ث ة ايام بالفرس المضمر يعني الفرس ب ت الرهوان ب ت الجري ب ت السباق يفضل يجري يجري يجري ثلاث ة ايام د ه الباب الرئيسي ب ت ا م ة محمد اللهم اجعلنا من الداخلين يا رب العالمين、أوي. ان ابواب الجنة كلام الحبيب ما تصلوا احنا كنا نعرف حاجة الا منه. صلى الله نعرف منه بلغنا كلام ربنا فهو هو عليه صلى الذي كلام ده وحببنا في ربنا وعرفنا ر ح م ة ربنا صلى ان ل ل عليه وسلم رسول الله ه يا سيدي يا إ أ ب و ا ب الجنه هكذا بعضها فوق بعض لكن و ا ل ع ا د ة و ل ح ن ا شوفنا دركات النار ايه؟ بعضها ايه تحت بعض ثم ق ر أ حتى إ ذ ا جاءوها وفتحت أ ب و ا ب ه ا ف إ ذ ا هم عندها ب ش ج ر ة في أ ص ل ه ا عينان تجريان فيشربون من إ ح د ا ه ا فلا تتركوا في بطونهم ق ذ ن ولا ا ذ ن الا رمته يعني ا ل ب ل ا د تحت الدنيا كلها ت ن ض ف عند اول ش ر ب ة يعني واحد طبيب عايز يعمل لك تحليل و ي ع م ل و لك ن دول حقوق انا شرجي صح ولا لا ت ن ض ف لك الايه القنابل اللي انت ك ب ت ه ا من الصرف و ا ل ط ع م ي ة كله انزل ولله المثل ا نعم تشرب من العين اللي تحت ا ل ش ج ر ة ويقال انها ش ج ر ة ط و ب ة ف ط و ب ة لهم حس م ا مش ط و ب ة اللي هي طوبه طوبه بالالف ا ل م ق ص و ر ة ليه ط و ب ة تكذب ي ه كذا مش ط و ب ة لا طوبه ة د ت ا ل ا ي ه ل ح ج ا ر ة لا خليك انت في انت ط و ب ة طوبة, طوبة لهم ك ا ن ه في ا ل ج ن ة سبحان الله المهم او ط و ب ة يا ع ن ي ي ح س ن ة او يا فضلى او يا بخت او يا خير المهم العين ا ل ا و ل ا ن ي ة اول ما يشربوا منها اللي جوه ده يترمي القذى والاذى والبلاو بتاع الدنيا تروح يقول لك سيدنا الشيخ هو فضل ح ا ج ة في الدنيا ايوه معناها على ما موتنا ي يعني ل ل العلم ي في مات فهو ي ب ع ث يوم القيامة هو في هو على اللي ما يوم متنا يصلي اللي م وبيحج يبعث يوم القيامة محرماً ملبياً. اللي يموت وبيقرأ محرما آ في ظن ل عليه ر يقرأ ش ا ق ر آ ن حتى ف ر غ الناس الحساب اللي من يموت يبعث يوم القيامة يؤذن. سبحان الله. اللي يموت يقول لك الحق في ل ل ه الله يرحمه ج ا ب و ن ي على ا ل ق ه و ة ماله لسه بيقول د ب ش مش ي س ب ه كده برضه كان ملك المد د ب ش معاه على طول ه ف ل ا ل ط ا و ل ة و ي ق د ل لك يا اخي زي راجل كبير في السنه بس يا ا خ بس يا اخي بس اللي وقت يا اخي بس يا ا ي بس يا ا ي شيخي ا سيدي حرام ولك فيها نص هلأ. انت بتروح للدكتور بيقولك ل خد ت ل ا ت معاي بتقول له فيها نص بتقول له دكتور طيب يا اخي خليني من الدكاتره ة ا لكن لا ازاي متعدين هو اللي يجادل لا لا لا لا, لا. مش داخله في دماغي دي مش ض ر و ر تدخل في دماغك ا م ه م ا ل ن ا صح وخلاص بس انت المش عايز شكلك ي ب الاخر م توحدون <تصفيق> فلا تترك في بطونهم ق ذ ن ولا ا ذ ن الا رمت ويغتسلون من الاخرى فتجري في وجوههم ن ظ ر ة النعيم وشو ايه اناره ينور يعرف ان ده ايه من الناجحين الفالحين اللهم اجعلنا منهم يا رب فلا تشعث رؤوسهم عرف شعرك في ا ل ج ن ة ما يتنعكش شو انت تنام شويه او تطلع شويه في الهوا شعرك يروح كل شعريات حته ت ب ق ى شكلك كده الرجل دخل على سيدنا الحبيب في المسجد كل ش ع ر م خ ص م اختها قال ما بال احدكم يدخل علي اشعث ا ل ر أ س ك أ ن ه شيطان أ ف ل ا كان في بيته م ش يا يا سلام يا رسول الله رسول حتى ا ل أ د ب في الشكل ا ا ش تسرح شعرك يا سلام ويغتسلون من ا ل أ خ ر ى فتجري في وجوههم ن ظ ر ة النعيم فلا تشعث رؤوسهم ولا تغير ابشارهم القلد بتاعك وانت وانت وانت وانت ولا لا عندك عندك عندك عندك ست ست ستين شهور سنين سنة سنة غير غير غير مئة صح الجلد ب يتغير بكش ي كرمش يكش ف ض ل ي يكش ي سبحان الله لا إ ل ه إ ل ا الله وتصغر وعالك يصغر كلما تكبر تبقى ضربون أ ك ت ر م ا تتحملش ل ا ل رجل كبير السن مش ل ع مش ل ه مش متحمل ك ل م ة مننا ولا ح ا ج ة ف أ ن ت تصبر عليه ل ي ل أ ن م ر ض ه احتمال أ ن تعيش ت ويمتد بك ا ل أ ج ل إ ل ى أ ن يصنع بك هكذا وكان أ ب و بكر عنده ستين س ن ة لما يلاقي ابوه ج ا ي أ ب و ق ح ا ف ة وهو ركب الجمل كان أ ب و بكر ما ينتظرش أ ن ينيخ الجمل بل بالعكس ده كان ايه سبحان ه ينط من فوق الجمل عشان يلحق ابوه وياخذ بايده يا بر ابي بكر بلعلك ما فيش بند من البنود اللي منلا ابو بكر فيها اللهم لا تحرمنا صحبته في ا ل ج ن ة يا رب العالمين ثم قرا أ لمين ق ر أ سيدنا الحبيب طبتم ف د خ ل و ه ا خالدين طبتم طاب الشيء يعني اينع طاب الطعام يعني ا س ت و ى طاب الثمر يعني ايه خلاص ظاهر من وجبه اطف طاب ا ل إ ن س ا ن أ ي ليس فيه خبث وليس فيه نكد وليس فيه جفاف وليس فيه أ ذ ى و ل ك ل م ة ق ب ي ح ة و ل ك ل م ة س ي ئ ة طبتم ف د خ ل و ا أ و طيبكم الله بالطيب فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاه الولدان فيستبشرون برؤيته لما إ ذ ا ر أ ي ت م حسبتهم ايه ل و ل ا الله يا سلام كما يستبشر ا ل أ ه ل بالحميم يعني ايه يرحبوا ب م ؤ ه ل ا وسهلا ا ت أ خ ر ت علينا زي بالضبط ابنك لما يكون مسافر س ن ة وجاي تغضب ا ل أ ح ض ا ن وتعيط هجم السرور علي حتى أ ن ه من فرط ما قد سرني اذكاني ب الو بقى وصبر ق ت مات له عيل ولا مات الوقت على اللي ولا ولا ثلاثة、وصبر. يا سلام, يا سلام على الصبر في الوقت ده. الله له عيل له عيلين في محمد ده ك ا ل اهلي ر ح ب و ن او يستبشرون بالحميم يقدموا من ا ل غ ي ب ة جاي من غ ي ب ة يعني فينطلقون الى ازواجهم يروح على, الايه؟ على الحر ا ي ه على العين بقى زي ليله الفرح اعظم بقى لانت ليله الفرح ما وصلتش لها الا بعد م انهد حيلك وحيل اللي ه خ ل ف و ك دفعت دم قلبك و د ع ت على حماك من هنا ل غ ا ي ة سنتين قدام لكن هناك بقى حرعي دفعت فيها كم انت لا اله الا الله ايمانك بالله حبك لرسول الله تطبيقك لشرع الله سبحان الله فيخبرونهم بمعاينتهم فتقول انت ر أ ي ت ه يعني الحريه ن يقولوا البعض وصل ولي الرحمن وصل وفد الرحمن وصل فلان الفلاني قال يعني ايه الملك وصل وانت سبحان الله في الدنيا ما حد كان بيبص في خ ل ئ ت ك يمكن مراتك تدخل سلام عليكم اهلا ده انا ج ب ت لكم خ م س ة كيلو برطوان كده لقيته ح ل و كده وثمنه ح ل و ياما قبل الغراب يعني ا ي كلمه تنسكت يعملك احباط تروح انت م س كالكيس مكياسه في الارض ها؟ لكن لا في ا ل ج ن ة ما فيه الكلام ده لا ما خلاص ده النكد ده كان في الدنيا بس النكد ده كان في الدنيا بس خلاص النكد انتهى ها؟ سبحان الله خلاص فيدخل المؤمن ده سيتكئ على سريره يا سلام د ه في سرير بيلف د ه في الدنيا في سرير بيلف يعني د ه و خ ي ن ي المونا تنام دماغك بعد ما كانت شرق بقت غرب ورجلك بعد ما كانت بحر ي ق اتقلبت بقت ا ب ل وفي ا ل سرير فيه مش عارف حطلك مش عارف كسيت ا وفيديو وسماعه التليفون إ د ا ر ة السرير د ه ك ل ه دا كان يا استاذ السرير د ه هذا ن سرير د خ ص ة ي يا ياربعين ة ما المهمة سبحان رجل سرير الله طب بس بتتف... سنة جنيه ينفع ده تفرج ب ت ت على عظمته وواحد عامله نجار مبين عادي او مهندس د ك و ر عادي اما السرير اللي اعده لك خالق الاسره ة ي ب ق ى شكله هيبقى شكله ايه سبحان الله فاذا هو قد اسس على اللؤلؤ فينظر في أ خ ض ر و أ ص ف ر و أ ح م ر فيرفع ر أ س ه إ ل ى سماء بيته ا ل س ق فيجد ف تعبيته ف عرش الرحمن سبحانه يبقى سخف الجنه ة إ ي عرش الرحمن وهذا من فضل الله عز وجل هي اعظم من أ ع ظ م النعم التي سوف يعني يكرم الله سبحانه وتعالى عباده بها ولعل من بركات هذا الدرس في أ خ مسيحي هداه الله إ ل ى ا ل إ س ل ا م والى ع ي ي ز س م اسلامه امام هذا الجمع فيتفضل ف تجيبوه ايه الطيب وندعو له بالخير ل وندعو هنا هذا عشان نشر ص ا لقاء ل على وعلى وسلم وإلى ل ه سيدنا محمد صاحب آ خ ر مع اصداراتنا ا ل ق ا د م ة لكم اجمل ت ح ي ة من تسجيلات حنين ا ل ا س ل ا م ي ة م ك ة ا ل م ك ر م ة العزيزيه امام مسجد فقير هاتف رقم خ م س ة خ م س ة س ب ع ة صفر س ت ة أ ر ب ع ة ث م ا ن ي ة فاكس خ م س ة خ م س ة صفر أ ر ب ع ة ث م ا ن ي ة ت س ع ة ث ل ا ث ة فرع الحرم ش ر ك ة م ك ة برج هيلتون هاتف رقم خ م س ة ث ل ا ث ة س ب ع ة اثنان س ب ع ة ث م ا ن ي ة خ م س ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته